مع بداية سنة جديدة خلونا ناخذ موضوع عن السنة الجديدة لحبالي بيساعدوني على التكست يريد تحطوا الايات على التكست انا حاقرأ من سفر اشعياء صفر اشعياء بداية من الاية رقم 9 مش هقرأ كل الاصحاح ولكن بعض الايات اللي نحب نحطها و نركز فيها على جبل عال اصعبي يا مبشرة صهيون ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة أرشدين ارفعي لا تخافي قولي لمدنيا هوذا هوذا إلهك هوذا السيد الرب بقوة يأتي وزراعه تحكم له هوذا معه وعملته قدامه كراع يرعى قطيعه بذراعه يجمع الحملان وفي حدنه يحملها ويقود المربعات حلوة لأيات به ويقود المربعات هنواصل الأيات آه في الأصحاح ولكن من الآية 28 أما عرفت أم لم تسمع إله الدهر الرب خالق أطراف الأرض لا يكل ولا يعي ليس عن فهمه فحص يعطي المعي قدرة ولعدين القوة ييكسر شن ييعيون ويتابون والسان ييتثرون تعسراً وأمما منتظر الرّ سيجددون قوة يرسعون أجنحة كنس يركدونون ولا ييتابون يمشون ولا ييعون مجد كل المجد للمسيح له كل المجد حاضر الناس بتشكي من الصوت العالي هدينا نوات الصوت أرجو أن الصوت كده يكون أفضل بداية سنة جديدة حاضر أتكلم في عدة موضوعات نحاول نستفيد منها وبكل أمانة وأنا يعني مش دجامل ولا أقدم شيء غير الحقيقة أني انا اول المحتاجين لهذا الكلام انا حتكلم في ثلاث نقاط دخول السنة الجديدة طبيعة كيفية دخول السنة الجديدة سلبيات السنة القديمة مشروعاتك الروحية للسنة الجديدة هنتكلم في الثلاث نقاط دول ونشوفها بعض ممكن نستفيد ازاي اكيد كل واحد فينا عنده ظروفه الخاصة اكيد كل واحد فينا له بعض الموضوعات التي تشغل أحيز كبير من تفكيره اكيد في بعض الموضوعات اللي كان فيها إحباط بعض الموضوعات اللي كان فيها خسارة السنة السابقة ربما خزلنا من صديق من أخ من شخص عزيز ربما خزلنا في موضوع تجاري في حياتنا مهم جدا أن لا نحمل هذه الأسقال إلى هذه السنة الجديدة الفصل هنا فصل نفسي بالمناسبة وفصل نفسي مهم جدا لندخل السنة الجديدة بدون إحباط ندخل السنة الجديدة وكأننا فعلا ننتقل من مرحلة إلى مرحلة لأن هذه حقيقة يا إخوة السنوات تخصم من عمرنا وتضاف إلى عمرنا السنوات تخصم من عمرنا الذي سنعيشه وتضاف إلى عمرنا الذي عشناه فهي بلا شك كل سنة جديدة هي مرحلة جديدة في حياة الإنسان فمهم جدا أن لا نحمل إحباط السنة السابقة خسارة السنة السابقة خزلان السنة السابقة وندخل به السنة الجديدة يبقى أول نقطة عايزين نستفيد منها نعمل إيه؟ تعالوا مع بعض نقف بالوقت وعايز كل واحد فيكم يفكر في نفسه في داخلك ما ما تكتبش على التكست الكلام اللي انت موجود في داخلك يا ترى ما هي اكبر خسارة خسرتها السنة الفاتت هل هو شخص هل هو عمل هل هو انتماء لجماعة هل هي فلوس انت اللي تعرف دلوقتي فكر كده ما هي اكبر خسارة انت خسرتها السنة اللي فاتت وبعد ما تعين هذه الخسارة عينتها حدثتها عرفتها دعنا الآن نرفع صلاة للسيد الرب ونقول له يا سيدنا إله أرواح كل البشر ربما خسرنا في الماضي في السنة السابقة أشياء كثيرة وربما هذا الشيء بالذات أتعبني لأني خسرته ولكني أثق فيك يا سيد يا من أنت مكتوب عنك أنك تعوض عن السنين التي أكلها الجراد لك كل المجد آمين فإذن أرجوك أرجوك حاول أنك تفصل فلا تدخل السنة الجديدة بإحباطات السنة القديمة مش هنقول لا المشكلة هننساها لا مش هننساها هنعليجه بعد شوية هنعالج الموضوع ده بعد شوية أنا بتكلم دلوقتي عن مشاعرك النفسية إحباطاتك إذن ندخل للسنة الجديدة دون حمل خسارة أتعاب مشاعر المشاعر السلبية في ما خسرناه في السنة القديمة اتنين دخول السنة الجديدة حيتوقف إذن ليس على الظروف اللي أنا عايش فيها تبتتكلم إزاي ده أنا لسه الموضوع اللي أنا خسرته أو الشخص ده لسه مأثر علي وعلى بيتي وعلى حياتي وعلى مستقبلي صحيح قد يكون هذا الأمر واقع في حياتنا لكن هناك واقع آخر لا نعطيه فرصة دايما بنوا... بنركز على الواقع اللي احنا شفناه قدامنا على الجانب المظلم في السنة لا عايزين ندخل هذه السنة ليس بناء على ظروفنا وعلى الحالة التي نحن فيها من خسارة أو سلبية ولكن ندخل السنة الجديدة بناء على أبوة المسيح بناء على أن هناك واقع آخر أنا مش واخد بالي منه بناء على أن هناك قوة تستطيع أن تغير كل هذا الظلام كل هذا السواد كل هذه السلبية التي في حياتي هل دواقع ولا إحنا مجرد ناس بنردد كلام عن المسيح ولا نعيشه مش دواقع برضو في حياتنا المسيح هو المسيح هو محور الواقع المسيح هو الأساس فإذن أحيانا نركز على السلبيات وتأخذ منا طاقة طاقة كبيرة جدا تأخذ طاقة من تفكيرنا وتأخذ طاقة من وقتنا وتأخذ طاقة من معاناتنا ولا نفكر في واقع آخر واقع ملموس واقع موجود واقع نردده ولكن ربما بنردد البعض مش هقول البعض ربما يردد مجرد ترديد لكن المسيح له كل المجد يستطيع أن يغير هذه الظروف هذه الحالة هذه الخسارة وهذا واقع أيضا يغير إلى الأفضل إلى واقع جديد إلى واقع إيجابي في حياتك إذن سندخل السنة الجديدة دخلنا السنة الجديدة بنعمة المسيح النهاردة وإحنا لسه في بدايات خلونا نرمي وراء ظهورنا كل إحباطات السنة القديمة إن وجدت وسندخل هذه السنة ونبدأها ليس اعتمادا على هذه الحالة او على هذا الظرف او على هذا التعب والألم لا خلونا نحط واقع جديد كان مرة بنصلي أبانا الذي في السموات كثير خلونا نتعامل مع هذه الكلمات الأولى بناء على هذه الكلمات الأولى. داخل السند يا رب وأنا معتمد على أبوتك ما عنديش أي اعتماد آخر ما عنديش أي إمكانات أخرى أعتمد عليها انا معتمد على أبوتك انت وبس وهذه الأبوة أنا واثق أنك تستطيع أن تغير من خلالها كل واقع حياتي مهما كان درجة السوء التي فيها حياتي كمان هندخل السنة الجديدة وإحنا في هذه التيارات اللي شايفيننا حوالينا إيه هي التيارات العنيفة اليومين دول؟ في واقعنا كناطقين باللغة العربية هو الواقع الديني نحن أسقل كل واحد فيكم أن يدخل السنة الجديدة هو رافع راسه رافع راسك بمين بمسيحك ليه, ليه رافع راسي بمسيحي عشان أمور كثيرة ومتعددة الواقع اللي احنا عايشينه مع احبائنا المسلمين انه دائما مضطر للدفاع عن كل كلمة قالها الرسول عن كل فعل فعله الرسول انا وانت مش كده في هذا في هذا التيار العنيف انا وانت مختلفين تماما انا وانت بنجد نفسنا فخورين بكل كلام المسيح بكل أفعال المسيح بكل تعاليم المسيح فلندخل هذه السنة الجديدة وإحنا رافعين رؤوسنا أننا ننتني إلى هذا المسيح العظيم الذي يشرفنا في كل قول قاله وفي كل فعل فعله والمعادلة عندنا معكوسة تماما فنحن لا ندافع عنه وإنما هو الذي يدافع عنه كل الأمور معكوسة يا إخوة كل الأمور معكوسة تماما إبقى أنت داخل السنة الجديدة مش معتمد بس على أبوتك ولكن رافع رأسك أيضا بهذا الأب السماوي الذي يشرفنا ونضعه كتاج على رؤوسنا ونتشرف بكل تعاليمه لأننا لم نجد مثل هذه التعاليم في لغة البشر وكمان إذا كان هو أبونا وإحنا بنرفع تاج على رؤوسنا إذن افرحوا أيها المسيحيون أن السنة الجديدة سوف يتقدمكم المسيح أولا المسيح هو الذي سيتقدمنا في هذه السنة الجديدة لقد بدأها المسيح قبلنا لقد وضع أقدامه قبلنا نحن في هذه السنة الجديدة خلف هذا الراعي العظيم أنت مش داخل لوحدك بس الموضوع مش بتاعك الموضوع بتاعه هو وهو الرائع المسؤول عننا ونحن قد دخلنا كل عمرنا كل عمرنا ومن ضمن عمرنا هذه السنة الجديدة يتقدمنا فيها المسيح له كل المجد أنا واثق أن الكثيرين هنا لهم كلام رائع وكثير جدا في هذا المجال لكن حبيت أشارككم بالفكرة الأولى دي دخول السنة الجديدة هندخل السنة الجديدة بدون إحباط ليس بناء على ظروفنا او على احتياجاتنا رفعين رؤوسنا بمسيحنا العظيم واسقين أنه يتقدمنا في هذه السنة الجديدة في جزئية كمان عايزين نركز عليها وهي سلبيات السنة القديمة كل واحد فينا عارف كويس جدا ايه سلبيات السنة القديمة في حياته انا حطيت ثلاث اشياء ممكن كل واحد فيكم يشوف سلبيات تانية لكن اعتقد السلبيات اللي انا حطيتها ربما الى حد ما تكون قاسم مشترك بين كثيرين موجودين معنا الموضوع الأول التسليم الكامل يمكن السنة اللي فاتت ما عرفناش نسلم تسليم كامل للسيد المسيح خلونا السنة دي نحاول يمكن سلمنا صحيح لكن مش في كل حاجة سلمنا في موضوع سلمنا في مشكلة لكن احنا عاوزين النهاردة واحنا في سنة جديدة نحط في اعتبارنا اننا سنسلمك ايها الملك المسيح الكل كل شيء سنسلمك اليه بالتمام والكمل مرة واحد من رجال الله شبه حياته بمجموعة مفاتيح الشغل مفتاح والبيت مفتاح والمسيح قرأ مفتاح والهواية مفتاح وقال للرب خذ هذه هي مفاتيح حياتي لا أريد أن أفتح ولا أريد أن أغلق كل هذه المفاتيح معك ولكن اسمح لي بهذا المفتاح الصغير فقط أن يبقى معك فقال له الرب لا إما أن تعطني كل المفاتيح وإما أن تأخذ كل المفاتيح أحيانا نسلم نسلم ولكن تسليم جزئي لا نسلم كل التسليم فلو ده حصل في السنة اللي فاتت تعالوا نعالج ده في السنة الجديدة التسليم الكامل ولا ننسى كلمات الوحي المقدس فلما سلمنا كملوا انتوا بقى فلما سلمنا حصل ايه اهملنا الرب الوحي المقدس بيقول ايه لما سلمنا اتسبنا صرنا نحمل صحيح كذا صرنا نحمل خلاص ما سلمنا سلمنا إذا هو سيكون أمين في أن يحمل حياتنا تماما كما قرأنا منذ قليل أنه يحمل الحملان وأيضا يقود المربعات هنرجع للجزئية اللي احنا قرأناها من شوية يجيزا سلبيات السنة اللي فاتت لو كان في تسليم جزئي خلونا نتفق ان نسلم تسليم كامل كمان لو فيه بقاءنا على السطح السنة اللي فاتت لسه متعلمناش ندخل للعمق في الشركة مع المسيح قاعدين على السطح السنة بنقول لك يا رب تعلمنا أن ندخل إلى العمق سمعنا يا رب صوتك للتلاميذ ادخلوا إلى العمق والقوا الشبكة ادينا نعمة يا رب أن ندخل إلى العمق معك ونلقي الشبكة لك كل المجد وهندخل السنة دي وعندنا انطباع ايضا ايماني واضح الواحد يقول ده كان زمان ربنا كان زمان دي ربنا اه اه اتغير كان المعجزات دي في الماضي لا يا عزيزي لا يا اختي كتاب المقدس يقول عن الرب يسوع الرب يسوع هو هو امس بارح في الماضي واليوم النهاردة في الحاضر وإلى الأبد في المستقبل لا يتغير أنا اللي بتغير معجزات انتهت الله لا يعمل معي أنا خاطئ لا يعزيزي الذي عمل مع الأنبياء والذي عمل مع الشعب قديما والذي عمل مع تلاميذه والذي عمل في الكنيسة خلال أكثر من ألفين سنة هو اليوم يعمل وبذات القوة إن لم يكن أكثر فهو هو أمس واليوم وإلى الأبد إذن دول ثلاث حاجات خلونا نركز فيهم سلبيات ربما كانت سلبيات السنة السابقة تسليم الكامل واحد الدخول للعمق اثنين ثلاثة أن الرب يريد ويستطيع أن يعمل كما كان في الماضي كذلك ايضا الان النقطة التالتة ايه هي مشروعاتك للسنة دي 2010 ولما اقول مشروعاتك انا بقصد مشروعاتك الروحية حبيت احط تلات تلات مشروعات او تلات مشاريع وبرضو ممكن تكون عامة لنا كلنا واحد موقفك من الكتاب المقدس اعتقد دي يعني ما فيش حد هيقول لا مش كده الكتاب المقدس هو كلام الرب الحي لي وليك احيانا بنقرى الكتاب المقدس ارضاء للضمير واجب فرض احنا ما عندنا فرض ما عندناش فرض لما بتصلي انت بتاخد ما بتديش ربنا حاجة ربنا مش محتاج لك ايماننا اننا حينما نصلي نأخذ حينما نقرأ كلام الله نأخذ لا نعطي الرب اي شيء الامر الثاني الدخول في العمق في الصلاة لان الكتاب المقدس والصلاة بتقرأ كتاب المقدس فالاثنين دول لازم يكونوا مع بعض والنقطة الثالثة موقفك من الآخرين كل الآخرين سنة اللي فاتت في حد انتز علام منه هتدخل السنة دي وطالب بركة وشايل معاك أحقاد وكره وضغينة لناس فكر في الموضوع كويس احسبه كويس احسبه كويس عارف انا مرة سمعت سمعت تمثيل لهذه الجزئية انا بهرت جدا باللي قال الكلام ده قال ايه حينما تحقب على الاخرين على شخصا او لما تكره شخص معين كأنك خلوا بالكم من الكلام الخطير كأنك تقول أني سأشرب هذا السم ليموت هذا الشخص شفتوا الكلام الخطير ده كلام خطير جدا لما تكون حاقد على شخص أو بتكره شخص بتكرهه حامل ضغينة في قلبك كأنك تقول أني سأشرب هذا السم ليموت هذا الشخص نعم الكراهية تقتل صاحبها أولا كراهيتك مش هتأثر في الآخر بغضك لن يؤثر في الآخر انت التعبان وانت الخسران فصحح صحح مشروعك السنادي صحح مشروعك الروحي موقفك من الآخرين في السنادي ويريت ما تبدهاش وانت كارح حد او ماخذ على خاطرك من حد اقف قدام ربنا وقول لها رب علمني اسامح علمني اكون بغفر خطايا الاخرين زي ما انت غفرت لي خطيتي انا حابب اتعلم اغفر للاخرين ايضا انت مش مطالب انك لازم تتعامل معهم مش مطالب لازم تقيم معهم طالما هم ناس متعبين اتعبوك خلاص مش مشكلة لكن لا تحمل في قلبك كرها لشخص على الاطلاق. فعايزين نشوف مشروعاتنا السنة الجديدة يا سرى الكتاب المقدس ناوي تقرأ منه قد إيه السنة دي لو قريت أربع صحاحات كل يوم وما تحطوش فرض هتكمل الكتاب المقدس في السنة دي كلها أربع صحاحات في اليوم اثنين الصبح واثنين بالليل الصلاة علم نفسك انك تركع في مخدعك كل يوم وبرضو في قول جميل اعجبني قول الجميل اللي اعجبني لأحد رجال الله قال جيد ان نتكلم مع الناس عن الله زي ما احنا عادين كده بنعمل اهو بنتكلم مع بعض عن الله ولكن الاجود أنت تكلم مع الله عن الناس فترفع يديك كده وتصلي تقول يا رب أنا حتكلم معاك عن الناس الناس التعبانة في العراق الناس اللي بتقتل كل يوم الأطفال اللي بتنتهك برائتها كل يوم في العالم عايز أتكلم معاك يا رب عن مسيحيين الشرق اللي بيعانوا ارفع عنهم يا رب المعاناة عايز اتكلم معاك عن المسلمين وأن تفتح لهم الأبواب وأن يعطوهم الفرصة ليعيشوا حياتهم عايز اتكلم معاك يا رب عن فلان أنا بعرف أنه عنده احتياج في الموضوع ده سدد احتياجه وعارف كمان يا رب انه فلان في المستشفى بصلي من اجله وعارف يا رب انه فلان مديون يدينا نعمة ونساعده ويسدد دينه ادي الكلام مع الله عن الناس في يد الصلاة الصلاة مش انك تتذكر نفسك واحتياجاتك في الاول صيب الموضوع ده في الاخر منت لو اتذكرت احتياجات الاخرين الله سيباركك وسيسدد احتياجاتك لكن الأنانية كل الأنانية أن أنسى الناس واحتياجات الناس واحتياجات شعوب واحتياجات الكنيسة وأبدأ أفكر في نفسي وأبدأ بنفسي وأطلب لنفسي وبس المسيح ليس كذلك المسيحي يتكلم مع الله عن الناس ويطلب من الله بركة للناس بركة للآخرين وفي السنة الجديدة أريد ما قرأناه الآن من سفر شعياء تعالوا نرجع لسفر شعياء إلا أنا أختم به في السنة الجديدة على جبل عال اصعضي يا مبشرة فيه يوم أرجوك أخي المسيحي أختي المسيحية حطوا الموضوع ده على قلبكم اتسقلوا به من هي مبشرة صهيون جماعة المؤمنين الكنيسة احنا احنا اللي بيكلمنا الكتاب هنا بيكلم مين على جبل عالي صعاضي نعم الكنيسة احنا جماعة المؤمنين ارفع صوتك بقوة يا مبشرة أورشالين اشتركوا في الخدمة بالطريقة اللي تشوفها مناسبة لإمكاناتك اللي ربنا أدها لك مش مطالب بأكثر مما هو عندك لكن لا تكن سلبي على جبل عالي خلي صوتك عالي خلي صوتك مسموعة بقوة ارفع صوتك بقوة يا مبشرة أوروشالين ارفعي لا تخافي هو ده الكلام ما تخافش طالما انت في حدود اللي خاف اللي بيهين الاخرين ما بيحترمش الناس اقول لك ما ترفعش صوتك لكن طالما انت في قلبك حب واحترام الاخرين ارفع صوتك وعلي صوتك وعذي المسيح ليك بيقولك لا تخف بقوة يا مبشرة أوروشاليم ارفعي لا تخافي قولي لمدني هو ذا هو ذا إلهك هو ذا السيد الرب بقوة يأتي وزراعه تحكم له ما باعتمدش على حد مش حينتظر حد لا بدراعه زراع الرضيع حتقودك حتباركك حتحنيك ما تخافش هو ذا اجرته معه وعملته قدامه اجر يعني في في مكافاه ليك مش هتتساب الله لا يبيت مديون لشخص وبعدين يقول كراع يرعى قطيعه بذراعه يجمع الحملان وفي حظمه يحملها ويقود المرضعات الحملان المؤمنين الجدد الحملان المؤمنين اللي لسه في بداية الإيمان المرضعات الخدام اللي بيخدموا الكلمة بيقودوا السيد الرب يقود الخدام إلى مراعي ويقود الخدام في طريق البر والمؤمنين الجدد يحملهم بين زراعيه ما أجمل هذا الكلام ما أجمل هذه النعمة يعني يا بختك يعني المسيحي المؤمن الجديد في الرب اللي فاكر نفسه عشان هو مش ليه أيام طويلة في المسيح فهو لسه بعيد تخيل انت يا مؤمن يا صغير ياللي لسه بادي في المسيح ياللي عرفت المسيح لسه ليه كام ده انت في حضن المسيح دا شايلكم خلي المرضعات في الأرض صحيح بيقود المرضعات وبيهتم بيهم لكن انت في حضنه انت شائلت بين دراعي ما تخافش لا تقول اني ولد لا تقول انا لا اعرف المسيح سيسدد كل احتياجك مش هيسيبك في الآية رقم تسعة وعشرين يعطي المعية قدرة العيان بيديه قدرة التعبان ولعديم القوة يكسر شدة عارفين يكسر يعني اصلا يكسر غير يكسر يكسر غير يكسر يكسر, غير يكسر, يكسر يعني انت تقف وتطلب من ربنا يا رب اديني الموضوع الفلاني فيدهولك يدهولك وبعدين تقول له اشكرك يا رب اشكرك انك اتبيتني يروح يديك تاني تقول له اشكرك يا رب كفاية انت غرقتني بخيرك يروح يديك كفاية يا رب اشكرك ده كتير يروح يديك تاني يكسر ده التكسير يعطي المعية قدرة ولعديم القوة يكسر شدة وبعدين يديك مثل يقول لك الغلمان يعيون الغلمان دول الأشداء الأقوياء اللي لسه صحتهم فيهم يعني الغلمان دول ممكن يتعبوا ممكن يعيوا والفتيان الأشاوس الأقوياء يتعسرون تعسرا وأما منتظر الرب منتظر الرب ده البدى ممكن يكون شيوخ محددش ممكن يكون صغار في السن مش مهم ممكن يكون زي ما يكون هو الفكرة لأن القدرة مش منهم فليقول لك أما منتظر الرب فيجددون قوة يرفعون أجنحة كالنسوري يركضون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون ليه مش بشر ايوة بشر بس انا مديهم القوة دي انا مديهم النعمة دي يرفعون اجنحة كالنسور انا مديهم البركة دي يا مسيحي اللي بتبص القدراتك ايه رأيك ما تعال نخجل النهاردة على النظرة دي مين اللي عاوز يخجل النهاردة على النظرة القصيرة السلبية لنفسه إن كاناته يكتب لي سبعة كده نخجل تعالوا تعالوا نشوف الـ الـ الـ القوة دي اللي بالدهاننا ربنا أنا عن نفسي أول الذين يخجلون من نظرتنا إلى أنفسنا ونحتقر أنفسنا وكأنه بقدرتنا وبتقوانا سنفعل هذا الأمر أو ذاك. مسيح بقولك لا يا اخوة بقولك منتظرور رب اللي بينتظر ربنا والانتظار فيه هو يا اخوة تكلفة الانتظار فيه تكلفة يعني ايه تكلفة يعني ايه تكلفة الانتظار فيه تكلفة يعني ايه يعني هيطول عليك شوية يعني هتشوف غيرك ماشي كويس هتشوف ابناء العالم مقصوطين بس انت هتنتظر الرب صدقوني النعمة هتكون مختلفة تماما والعطية هتكون مختلفة تماما شوفوا بيقول لك ايه اما منتظر الرب فيجددون قوة طب هو العالم بيدك تجديد قوة ما يدكش العالم الموضوة العالم ما يدكش انك انت أه أه تركض ولا تتعب تمشي ولا تعيا ترفع اجنحة كالنسور عشان كده المزمور بيقول ايه انتظر الرب تشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب اخونا محب من شوية رنمج لنترنيمة حلوة خالص على انه احنا يعني ربنا بيدللنا بيدلل شعبه مش كده عايز اختن بالحتة دي حطونا الاية دي من شعياء 66 وتعالوا نقرأ الايتين 10 و 11 شعياء 66 حطونا الايتين دول 10 وحداشر. بيقول ايه افرحوا مع أوروشاليما وابتهجوا معها يا جميع محبيها افرحوا معها فرحا يا جميع النائحين عليها لكي ترضعوا وتشبعوا من سدي تعذياتها لكي تعصروا وتتلذذوا من درة مجدها وبعدين حطونا الأيتين اتناشر وطلتاشر لأنه هكذا قال الرب هأنذا أدير عليها سلاما كنهر ومجد الأمم كسيل جارف فترضعون وعلى الأيدي تحملون وعلى الرقبتين تدللون كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا وفي أرساليما تعزون إيه ده إيه الهنى اللي فيه شعب الرب إيه ده إيه العز ده شوف بيقول لك إيه بيقول لك على الايدي تحملون وعلى الركبتين تدللون مين دا اللي بيدللنا مين دا اللي بيحملنا ويدللنا سيد الرب اخد نفس ال... نفس الموقف بتاع الاب والام لما بيشيل ابنه ولا بنته الطفل الصغير ويدلله وعلى الركبتين يدلله ويحمله قال لك شفت الصورة دي الصورة اللي شفتها من أبوك انت صغير الصورة اللي انت بتمارسة مع ابنك الطف انا بعملها معك انت انا الهة هحملك على يبي واعزيزي المسيحي لانك تنتمي الى هذا الاله الرائع المحب الذي يحب البشرية كلها كل البشر الهنا في الكتاب المقدس يحب كل الناس مسلم مسيحي يهودي هندوسي بوزي كنفوشي إلهنا اله ارواح كل البشر يحب كل الناس يكره الخطيئة لكن الناس يحب كل الناس كل من يأتي الى المسيح يدلل من المسيح وعلى الايدي يحمل وعلى الركبتين يدلل ليه يا وحيد بتقرأ الايات دي دلوقتي عشان عايز أدخل السنة دي وده فكري عن أبوي أول كلمة ألتها لكم لما بديت الكلمة النهاردة ندخل السنة وإحنا إيه في بالنا مين إلهنا أبونا الناس اللي كانوا معانا من الأول فعايز أدخل السنة دي وفي بالي في ذهني في ثقافي الروحية إني محمول على الأياب ومدلل على الرقبتين أبوي إله الآلهة ورب الأرباب كل الماضي في السنة السابقة مهما كان سيء سيتبدل ويتجدد في اسم المسيح لأن المسيح هو محور الواقع في حياتنا كمسيحيين وأننا سنسلم له التسليم الكامل وسندخل معه إلى العمق ونلقي الشباك لأنه هو هو أمس واليوم وإلى الأبد وسأحدد مشروعات الروحية في السنة الجديدة وسأشبع من كلمة الرب في الكتاب المقدس وسيكون لي مخدعي الخاص في الصلاة مع السيد الرب وسأصحح موقفي مع الآخرين ولن أكره أحد ستكون هذه مشاريعي الجديدة في السنة الجديدة بأنا أتكلم بلسان كل الأحباء الموجودين معنا وكأننا اتفقنا على هذا مع السيد الرب حباء المباركين أنا مش هطول عليكم أنا حبيت أنهي بالآيات دي من سفر شعياء 66 عشان أقولك انت غالي ازاي على, على قلب الرب انت غالي ازاي على قلبه حاملك بين يديه وبيدللك بيدللك على ركبتيه أشكرك يا سيد الرب من أجل انقضاء عام مضى بكل الأخطار التي فيه وبكل السلبيات التي ارتكبناها ولكن إذنأك إليك أيها السيد الإله الحي القدوس نطرح كل هذه الأسقال أمامك ونحن نسق في أبوتك وفي محبتك أنك تتقدمنا يا رب وعلى آثار أقدامك سندبعك أيها الرائع الصالح لأنك حملت عنا كل شيء وعطيتنا حياة جديدة في شخصك نحن دخلنا السنة الجديدة يا رب وربما لا نعرف ما هو الأصلح بالنسبة لنا ولكنك أنت تعرف وحيث أنك تعرف فكإطمئنان الطفل في حضن أبيه هكذا نطمئن معك أبونا السماوي فأنت الذي ستوجه عنايتنا إلى ما فيه خيرنا سدد احتياجات الجميع في هذه الغرفة الآن كل من يسمعنا بارك الكل نصلي أن كل شخص يا رب متألم بأي ألم ما وحدك أنت يا رب القادر أن تفك هذه الأغلال هذه القيود إن كانت قيود روحية أو نفسية أو جسدية فأنت يا سيد الأرض تستطيع الآن ومريد بكلمة أن تكسر كل هذه القيود بصلاوات كل الأحباء بصلاوات السمائيين والأرضيين من أجل الدم الغالي الذي أريق على عدو الصديق ومن أجل اسمك العظيم القدوس الذي دعيه علينا اخفر لنا خطيان وباركنا ولك كل مجد وإكرام إلى الأبد يعني